بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأمس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 فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطية فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذ تروابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أجن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة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 يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ فَمَا مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ فَهُوَ حَيٌّ وَتَذْكُرُونَ يَوْمَ تَقُومُ الْأَرْضُ بِرَبِّكَ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 جحيم فصلون ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إن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 قول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاوين لأخذنا منه باليمين ثم ملقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإن لتذكرة للمتقين وإن لا أن منكم مكذبين وإن